إن في خلق السماوات والأرض يعني مسجرة شاكرنا عسمانة وعرديدة ونخذ تعالوا عسمانة وعردي تشاكرين بيكل بلتشتكي تشابكات روسط نظنان روسط درفرهان واختلاف الليل والنهار نوكي اكيو شبه وروشي شبه روش دي ايد هريك شوان ادفها والفلك التي تجي في البحر وأوسفنا أو او جميع او النف بحرتين وأكبر الجيران يلكي بيكوب تناخر بجا وقتي أفسف في نتهاة نوبة حميدتين وتشن توه براي ذا تشن جلون هيا بما ينفع الناس أو تستفيد عالمتهن تجارد دبيتكرين تجدي بيننا نقل كرين مروف بلس ياربن شبي منطقة رتشنا منطقة دي وما أنزل الله من السماء من ماء وأوقف أخذ تعالش عصماني إينا يا خار إيش عوراء يا بأحيا به الأرض بجأخذ تعالى ذيئة بعرض ساكر ساكرنا عرضي بشها هند يكوشينكاتي جيب دار كبر أفشينكاتيهات بتقيد بعالمه عالمي بحيوانات بو حيوانت بجأف عرضها يتوابو يمريبو بشت يمري خذ ساكر شاوخذ تعالبش بعد موتها يعني بشت أفعرض بها مري حشبو وبث فيها من كل دابه بتشتري دا عيادة حية أو جشة أفد وابتها أبتدخدة على السر عرضي بلا دا. فكيل دابه تشتري خد او رحة أو السر ريا عرضي السر بيشتري عرضي دي. ديت وتصريف الرياح تصريف الرياح يعني كه يعني تقليب وان قلبان دنا وان بحرين وان هذي وقت هوايه وقت إقنين. عند جرا هوا داءد عورة القحط. ده هوا داء عند جرا دي عذاب. دشديد تدميرك. هوا داء شرخي شمالي. عند جرا جنوبي. عند اشغربي اش غربي داء. عند جرا اش رخي شرقي داء. عند جرا هوا داء ينرمر. عند جرا داء يبقون. وها خد تعال. أثواها يتبجف نبين، هندا جاره شو لتواصل كده من رفخرك بيجذك هم ببن دوان شو لو بك النشمي خان يده حرفه دارادش كينة سيراد البلد كده، أبى دليلك إيه؟ جلك قوة السر مصنط يخل، والصحابي المسخر بين السماء والأرض أو عور أي مسخر أو سر مرم، أخذ تعالى إن تدبت النبى بين عثمان وعريش. بجاء أفعو هي مسخرة هي مزللة يسرنر ما هو أمر تعالى تعاله بارونة هالجرد أفرانة جيانا ما يجري ضيب دوارت ما حيوانة تما بجاء أفتسم جوتي خرق قد هي. تد هيا بجد لايات آيات هنداك نشانة عندك هنداك دليلة هين أبان تسمخركا الهك كبتنيا وشيت الشيطان خرطشتو بكات بس بوكيش كسا لقومي يعقلون بوان كسا قويت تدقى ظانا كان اب دليلت هات شوان بشتي خودي على بوما ديار كري بو اله حق هرئيك بتنيع اله حق اوه اوه افقن جيت هلقل عبدتخو كري